وَمَا أُبْنَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا وَمَا أُبْنَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا Hale! <tune>